قال رب إني وهل العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعاءك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا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 قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر اعتيان قالت ذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب جعل لي آية قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا وخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم, فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لذنا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيان وبروا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غنانا زكيا قالت أنا يكون لي غنان ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هيني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 فأجا اهل المخاض الى جذع نخلا قالت يا ليتني مدت قبل هذا وكنت نسيما منسيا من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 وَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرْمِي عَيْنًا فَإِنَّا تَرَيْنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي فَقُولِي إِنِّي لَذَرْتُ لِلْرَّحْمَلِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْلِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْكِ شَيْئًا فريا يا اخت هارون ما كان ابوك مرسوئا وما كانت امك ضريا فاشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وقروا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم أولئت ويوم ما أموت ويوم أبعث رحيما، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمتنون. ما كان لله أي يتخذ من ولدين سبحانه. ما كان لله أي يتخذ من ولدين سبحانه. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب مِنْ بينهم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 لكن الضالون اليوم في ظلال المبين، وآذرهم يوم إذ قضي الأمر وَهُمْ في غفلة، وآذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون.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 يا أبت يا أبت إني أخاف أي أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيخ وليا قال أراضٌ أنت عن آلها يا إبراهيم لئن لم تهلك أرض منك وحجمني ميان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 وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُمُ الرَّحْمَةَ من مِنَّا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانًا صِدْقًا عَلِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وناديناه من جل بالقرء أيمن وقروذناه نجيا ووَهَبْنَا لَهُ مِنْ وَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَوْنَ النَّبِيَّ وَذَكَرَ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا النَّبِيَّ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 آدم من ذرية آدم ومن من حملنا معروح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا وجتغينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا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 كَيَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وما نتنزل إلا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربنا وما كان ربنا سيّا رب السماوات والأرض وما بينهما فعبدوا واصطدروا لعبادته هل تعلم له سميع ويقول الإنسان إذا ما نطق سوف اُخْرِجْ حَيَّاً أَوْ لَا يَذْكُرُ مِنْ نُسَانٍ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ رُقْمٍ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئاً فَوَرَبِّكَ لَنَخْشُرَنَّ النَّمَّ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنَخْشُرَنَّهُمْ حَوْلَ جهنم ثم لنزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ثم لنزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صريا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما وقضيا ثم ننجي الذين تطوان دوافئين في راجسية وإذا كتلا عليهم آياتنا بينك قال الذين كفروا للذين آمنوا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خيهم مقاما أي الفريقين خيُّن قانا وأحسن ندياً وكم أهلكنا قبلهم نصر منهم أحسن أثاثه ورياً والما كانت في الظلمة فليمدله الرحمن مداً والما كانت في الظلمة فليمدله الرحمن مداً حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جودا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا ويزيد الله الذين اهتدى وَالباقِيَاتُ الصالِفَاتُ خيُرٌ عِندَ رَبِّكَ ثوابًا وَخِيَرٌ مَرَّدًا أَفَعَلِيتَ الَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ لَهُ تَيَنَّمَ لَهُ وَوَلَدَ أَطَلَّ عَلَى الْغَيْبِ مُتَقَدِّرًا مِّنَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا وَنُرِيهُ مَا يَقُولُ وَيَقِينًا فَرْدًا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّيَكُونُوا لَهُم عِزًّا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين ترزهم أذرا فلا تعجل عليه انما نعد لهم عدا عذابا يوما نحشور المتقين الى الرحمن وردا ونسوق المجرمين الي جهنم نمودا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال, الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن مددا فإنما يسرنا بنسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتدين وتظهر به قوم مدد وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا